خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من مطفة فإذا هو خصي مبين والأمعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحملوا أخطى لكم إلى بلد لم تقوموا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وَيَخْلُقُ ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء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 118. وهو الذي سفر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 119. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسغلا لعلكم 119. فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم 111. والله يعلم ما تسرون وما تعلمون 112. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 109. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساقير الأولين 110. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم 111. ألا ساء ما يزرون 112. قد نكر الذين من قبل فاتوا ذميانهم ع فَضو عَلَم السَّاقَف مِ حَووقم فَخَر عَلَم السَّاقَف من فَوقم وَاتَهُ العجابُ منِن حَنْث لاَا يَشعر فَُّ يُومَ القياامَةِ يُفظم وَيقولُوا أينن شكَ الذي 117. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين 118. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء إن الله عليم بما كنتم تعملون فَذَٰلِكَ لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالَ الْخَيْرُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ الدَّارُ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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نحن وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا نَعْبُدُ اللَّهَ وَنَجْتَنِبُ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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين نكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. 117. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 118. أولم مَا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم مَا 119. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة 119. وهم لا يستكذرون 110. يخافون ربهم من فوقهم ويفعبون ما يؤمرون 111. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فارهبون 112. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا 124. أفغير الله تتقون 125. وما بكم من نعمة فمن الله 126. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 127. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم 116. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 117. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفكرون 118. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما وإذا بشر حد بالأنفا ظل وجهه مصودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي سفوا عليه من أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون لا يؤمنون جنا تنزيلون عل الله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولم ياخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابه ولا تؤخره ولكل مؤخر الى اجل مسمى فان ذا جاء اجله لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرمون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون كالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أذي وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا نِتُبَيْنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ مُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْكِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرًا نُّسْقِطُكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِم مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِلًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 109. على ما ملكت أيمانهم فهو فيه سواء 110. أفر نعمة الله يجحدون 111. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 112. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 113. ورزقكم من الطيبات 114. أفر الباطل يؤمنون إن السَّموَاتِ وَأَبض شَيْئًا وَلَا يَستَقُون فَل تَُِّبُ للِلههِ الأأَمْثَال إِ اللهَّ يَعلملَ أَنتُ لا تَلَمُ ضَرَبَ اللهَّهُ مَمثل عَعملًَاَّ بللووكَ لا يَقضِر على شيءَيْ وَمَروزَقناهُ مَِّ لِقَن حَسنَ فَويوفقُ مِ سِمَ وَجَهْرىَ هل يَسْكَون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 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما ينسفهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا واجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِن أَصْفَافِهَا وَأَأْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمِن أَصْفَافِهَا وَأَأْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا مَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ فَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَمَن لَّا يُذَنُّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ اسْتَغْفَارٌ وَإِذَا وَالَّذِينَ عَلِمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما 119. الذين كفروا وصفوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون 110. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وغشرى للمسلمين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 وَلَن تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَهْدَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ إِيمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةً وَاحِدَةً إِنَّمَا يَبْلُوكمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَمْ شَاءَ وَلَا يُظْلَمُ مَن يَشَاءُ وَلَا يُطْلَمُ مَن يَظَلَمُ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الْعَذَابَ أَلَمَّا صُدَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عذاب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 ان الله حياه طيبه ولنجزي انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله ان الشيطان الرجيم ان لسلام صفون على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما صلقون على الذين تولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزلهم روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وغشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 126. الذي يلحظون إليه أعربي وهذا لسام عربي مبين 117. وحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين 118. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون 119. لا جرم أنه في الآخرة هم الخاسرون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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لباس الجوع والخوف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ولقد جاءه رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فقلوا مما رزقكم الله حلالا وطيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير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 فَمَن كَابَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأَصْلَحَ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ذَرَهُِمْ كَانَتْ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّيَنعِمَ لَهُ تَبَاهُ هَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 124. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصابحين 125. ثم أحينا إليك أن اتبع ملتي برام حنيفا وما كان من المشركين 126. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هُدَاهُمْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ فعاقبوا عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون